فأهلكنا أشد منه بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 خَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا جَرَضَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم أَوْ مَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مبين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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّهِ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا وبينك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على هم وان على اثارهم مقتدون قال اولو جئتكم باهدا ومع لي ابائكم قالوا ان بما ارسلت به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء من تعبدون إلا فَطَرَنِي فطرني فإنه سيهدين واجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّهُ لَكَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسمَن بَينَ م عشَتَهُم فيِي الحاتِ الُّنْييا وَرفَعنَا بَعضَهُم فَووقَ بَعْضٍ دَجاتِ لاتَّخِدَ بَعضُ دَعض سُخْرك وَرحمَةُ رَبّكَ خَيرُ مِمَّا يجمَعون وَلَول وحده لجعله لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون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 وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أن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 ويقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أمهو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون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 اتى قال قد جئتكم بالحكمه قال قد جئتكم بالحكمه و لابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله اطيعون ان الله هو ربي و ربكم هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيه بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين لا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف علي بصحاف وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي ورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيرة منها تأكلون. المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفدر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظلمون وقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارمون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون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 دُفِعَتْ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وقيله اقفح عنهم وقل سلام فسوف